قالوا يا موسى إن لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فذهب أنت ربك فقاتل إنها هنا قاعدون قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاتحين قال فمن عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين واتل عليهم نبى ابني ادم بالحق ابقى ربا قربانا فتقبل من احدهما فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لا اقتلنك قال إنما يتقبل الله من المستقين لئن بسقت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسق يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب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 يكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين